يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلى الله المصير نرى أن بعضا من المسلمين يمدحون أناسا على الكفر يمدحونهم بمدح لا يقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الذين يمدحهم بعض من المسلمين قد أفنوا حياتهم وأعمارهم. في ومعادات أولياء الله ورسوله وينشرون الكفر الكفر والشر في أرض الله, في أرض الله. في أرض الله. في أرض الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أبو طالب قد أحاق رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماه ودافع عنه ولم يسلمه ولم يسلمه إلى كفار مكة مع ذلك قال علي رضي الله تعالى عنه إن عمك الشيخ الطال قد مات لأنه مات على الشرك مات على الكفر وعندما ننظر للأسف الشديد في وسائل إعلامنا في وسائل إعلام بلاد المسلمين المرئية والمسموعة والمقروعة عندما يموت رجلا من الكافرين من أعداء الله ورسوله يحاربون الله ورسوله نجد الاطراء والمديح تنزل على هذا الكافر من كل صوب وهدم والعالم المسلم يموت في أرض الله لا يذكرون عنه شيئا وهذا العالم من المسلمين الذي يموت إنما هو بأمة عند الله بأمة موحد يدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله يدافع عنهما ينافع عنهما من أولياء الله الصالحين لا يذكر عنه شيء لما؟ لما لا يذكر عن علماء المسلمين وأوليائهم وصالحيهم وعندما يموت الكفار فإذا بهالات المديح بالمديح والإطراء من كل صوب وحدب أترك الإجابة لأخي المستمع فقر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفيا ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسل العدالة والإخاء من أسمع دنيا حداء المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستنطرت تاريخ همرت سحائبه ثراء وغزت ظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقه بدرا ولا همت ركائبهم حرا وغزت ظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقه بدرا ولا أمت ركائبهم حرار لم يقرؤوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء شيع وأحزاب تضل فلا اتلاف ولا لقار هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجاً وانتماء هذا إلى صلم يطيف به واستمع إلي أخي ماذا قال الله تعالى عن المشركين وعن الكافرين الذين ماتوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكفار مكة اتبعوا ما أنزل علي أنا رسول من عند الله الله أنزل علي القرآن يقول الله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 قالوا بل نتبع ما ألفينا ع... قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وقال الله تعالى قال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون هذا القرآن وهذا كلام الله مع من يموت على الشرك والكفر هو عدو لله ولرسوله وعدو لأولياء الله كيف يمدح؟ كيف يمدح أو أعداء الله؟ واستمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب حيثما, حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار حيثما والصحابة رضي الله تعالى عنهم إخوة الإيمان ساروا على هذا المنوال وعلى هذا الدرب أخرج الإمام أحمد روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قلت لعمر بن الخطاب في خلافة عمر وأبو موسى كان واليا على بعض نواحي العراق فأرسل رسالة إلى أمير المؤمنين قلت لعمر بن لعمر بن الخطاب إن لي كاتباً نصرانياً قال ما لك عمر رضي الله تعالى أرسل عليه الرسالة قال ما لك أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية هل اتخذت حنيفاً أي مسلماً قال أبو موسى قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته لي كتابته وله دينه هذا النصراني عليم بالكتابة يتقن هذا الفن لي كتابته وله دينه يشتغل في دينه قال عمر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد ضرب الحق على لسان عمر وقلبه قال عمر لا أقربهم إذ أها الله ولا أعزهم إذ أذى الله ولا أجنيهم أقربهم إذ أقصاهم الله أبعدهم الله يوم تجثى كل امه يوم تجثى كل للسؤال عن المهم للسؤال عن المهمى هل اجابتم الرسول؟, الرسول يوم ياتي الناس وفقا يوم يأتي اشتركوا <تصفيق> يوم موتنا تنادينا حي حي على الجهاد يوم صاحبها المنادي من المنادين اينها العقول يوم نسأل عن كرامه عن ضعيف عن ضعف عن يتامى لا خوض الحمام لا خوض الحمام <سؤال> فالشهيد له القبو يومها ماذا نقول يا شهيدا قدنا مداه مقوى لدت نجوم وقباء يوم يا شهيدا قد نورا قد يختفي الرسول فانظروا إخوة الإيمان إلى منهج السلف الصالح وإلى منهج الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ولنا بعض الوقفات مع أثر عمر هذا الأثر الذي سمعناه لنا وقفة مع أصحاب العمل الذين يسارعون في توظيف الكفار وترك المسلمين يسارعون في توظيف الكافرين ويتركون المسلمين يوظفونهم يوظفون الكافرين في وظائف يعلمها ويتقنها كثير من المسلمين وقفة أخرى وهي أعظم وأنكى من التي قبلها عندما تنصح هؤلاء الناس أو بعض هؤلاء الناس يقول لك بملء فمه يا شيخ الكفار أحسن من المسلمين كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا قال يا شيخ الكفار أحسن من المسلمين وهذا القول إخوة الإيمان قول خطير جدا له خطورته على عقيدة على عقيدة هذا المسلم وعلى إيمانه وتوحيده أما أن في بعض المسلمين بعض الصفات السيئة من الكسل أو من خيانة الأمانة فما من أمة على وجه الأرض إلا فيها الصالح والفاسد فهل كل الكفار أمناء فهل كل الخفافر منا؟ أما وقع كثير من المسلمين في شراكة الكافرين خانوهم وأخذوا أموالهم وخرجوا كيف تقول أن الكافر أحسن من المسلم؟ وفي حالة وجود هذا الخللي في هذا المسلم فهو أفضل من الكافر المسلم الكاذب. أفضل من الكافر المسلم الخائن أفضل من الكافر لا تقل الكافر أفضل من المسلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هذا مسلم عاص مسلم عاص عاص الله ورسوله لأنه اتصف بهذه الصفة الخبيثة بهذه الصفة السيئة لكن ما أقول أن الكافر أفضل منه كيف أجعل المشرك والكافر أفضل من الموحد جاء أبو سفيان في وقت المعاهدة بعد صلح الحديبية جاء يريد أن يمدد الهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة فعندما مر مر على بعض من ضعفاء المسلمين كان في الحلقة بلال وعمار وسلمان فعندما مر أبو سفيان إيش قالوا قال والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها وأبو سفيان كان مشركا في ذاك الوقت لم يسلم بعد أسلم وحسن إسلام رضوان الله عليه قال والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها سمعهم أبو بكر قال أتقولون هذا لشيخ قريش؟ ثم ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أما سمعت إلى فلان وفلان ما قالوا لأبي سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر احذر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك هذا أبو بكر شيخ أصحاب رسول الله شيخ المهاجرين والأنصار أفضل الأمة بعد الحبيب في داهو أبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما جامله رسول الله في هذه القضية؟ قال احذر يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك فأسرع أبو بكر التائب التائب الراجع إلى ربه. فذهب إلى أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي إخواني أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي نعم إخوة الإيمان نعم إخوة الإيمان هكذا هكذا سار النبي صلى الله عليه وسلم وقافا عند كتاب الله ملتزما بأمر الله وهكذا سار الصحب وهكذا سار الصحب من ورائه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ولكن نجد أن بعضا من المسلمين قد تنكبوا الطريق قد تنكبوا الطريق فارجعوا إخواني إلى هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وإلى هدي السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم أن تمدحوا أعداء الله وأعداء رسوله إياكم إياكم أن تسنوا على أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم في, في جنان الخلد تزهر فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقرب يوم أقدام تزول يوم أقدام يومها ماذا وختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وترقبونا في إصدارنا القادم